بسمِ اللَّهِ الرَّحْمنَ الرَّحيم وََّزِعَاتِ عَقَ وَ شطاتِ نَشْطَ وَسابِبحاتِ سَببحَا فَالسابِقاتِ سبق فَمدَّاتِ أَمرى يَوومَ تَجفُ الراجِفَةُ تَتسَْعُه الرادِفَ قُلوبُ يومَائذون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 فَعَسَمَ كَهَافَ سَوَاها وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحَها وَالْأَضْحَى بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاهَا أَخْرَجَ مِنْها مَاءَها وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الْقَارِعَةُ